ائمن والذين في اموالهم حق معلوم للساء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 أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتفوارق ذلك فأولئك هم العادون.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 كلم إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على إلا خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يفضون